شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم اللهم لك الحمد على التمام ولك الحمد على الكمال نحن الفقراء الذين أغنيتهم نحن الأذلاء الذين رفعتهم اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك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 وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه توفنا وانت راض عنا اللهم رب جبرائيل واسرافيل ومنك إيل بك من عذاب القبر نعوذ بك من عذاب القبر ومن حر النار نعود بك من عذاب القبر ومن حر النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم اجعل عمله في رضاك واخذ بناصيته للبر والتقوى واصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى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 انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين